لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي ع ل ك هداهم و للعلوم ك ن ا ل ه يهدي الاسلاميه تنفقوا من ف خير أ ن ف 「今をありがとうございま لا ي و موسوعه ن إلا كما ي النابلسي ا من للعلوم ا ل ا س ل ا ل م ي ا اسماء كفار ي الله الحسنى ا وأقاروا الصلاة وآتوا الزكاة ت أجرهم لهم د ربهم ولا فأذنوا ب ب ح م من الله و ر س و ل ه وإن ت ل ن م ف ل م ر ؤ و س أ و ي ل ل ظ ل م و ن و ل الاسلاميه ت ظ م و وإن ن ك ن ذو ع ر فنظرة إ ى ميسر وأن خير لكم توفى كل نفس ه